قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعا عنده ان اذا الظالمون فلم مس تيئسوا منه خلصون الرياء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 يَحْكُمُ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا